الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آ الله خير أم ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم سيدنا الكرام مستمعين العزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة والصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي فضرة الشيخ أستاذ أبو تور أومر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بفضلاتكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك أهلا بك مازالت الرحلة المستمرة مع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى من أُضرت ترسله عليه الصلاة والسلام. بارك الله في هذه الحلقة يعني يا طيب لنا أن نتعرف لنوعيات الإبتلاءات التي تعرض لها سيدنا إبراهيم بغض النظر عن ترتيبها ونزولها الزمني. يعني, يعني إذا كان, كان الإنسان العادي كلما زاد إيمانه كلما زاد إبتلاءه وأن الأنبياء ترפו ميراث الابتلاء فما بالك بالخليل النبي الرسول أو الأنبياء؟ هذه الدرجات العظيمه وهذه الألقاب الكبيره التي خلعت عنه عليه من رب العزه عز وجل لم يلحق عليه ملك او رئيس انما خلعها عليه رب العباد عز وجل جعلها واتخذ الله ابراهيم خليلا خليل. اه, آه. اني يعلم الناس امام هذه هذه الخلع الربانيه فلان انت على حجمها تكون الاصلاه اه, آه. على قدر ما اوتي الخليل من رحمه الله هكذا التعامل بين الله سبحانه وتعالى وبين الناس هكذا رحمة الله بالمصطفين الأخير أن يبتلعهم يبتلعهم لأن مع ولله المثل الأعلى أنت عندما تأتي بولدك بمن يعطيه إبرة لكي يعجل بشفائه فأنت أفضل رحمة من أمه أو عمه الذي يرفض أن يأتي له بالطبيب كي لا يؤلمه لأنك كنتم تنظر الى الايه انتم تنظر واما الاخرون ينظرون الى الامطار وليست القضيه في الامطار وانما القضيه في الاسماع المهم السمر ايه صحيح السمر ايه صحيح. ان ان دول مصطفين اخيرا يصيروا اعلام فلا بد من الابتلاء ففكر الابتلاء هذا فكر كبير وادب الابتلاء ادب كبير يجب ان نتعلمه على الاقل من قصه الخليل إذن لنشرع الحوار ونبدأه مع فضلتكم حول الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم إن شاء الله توقع الله, الله. ونعم بالله إذن مشاهدينا الكرام مستمعينا العزاء حول الابتلاءات التي ابتلي بها أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعالي نبينا أفضل الصلاة والسلام ابتلائه بإحراقه في النار وكيف كانت ردة فعله وماذا قال وكيف تصرف وأما النتيجة التي آلت إليها هذه الفعلة الشنيعه من قبل قومه ابتلاؤه بمناظرته مع النمروذ وابتلاؤه بما تقول عليه بأنه يعبد الأفلاك وكيف كان يناظر قومه من هذا القبيل ثم حديثه مع ابيه ودعوته لأبيه بالصلاح والتقوى واسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساطة البحث أبرزها قصة الذبيح ابن الذي بشر به وقد بلغ من الكبارياتية طاس القفير ونواصل كونه معنا صفوة الصفوة شاهدين الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع أن نرحل بالدعاء الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بكم نبدأ الحوار مع قول لمن قال وصورته آية القرآن الكريم بعد عضو الله من الشيطان الرجيم حرقوه وانصروا الهتكم طالوا حرقوه. طالوا. طالوا آه. آه. آه. آه. من قالوا حرقوه من الذين قالوا ولما حرقوه تحديدا لما النار ولما قالوا أليهتكم ولم يقولوا أليهتنا أحمد الله رب العالمين وأصدي وأصدموا على سيدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أولا قضية النور والظلام أو الحق والباطل الباطل دائما يستنفر كل قوى بكل جبروت وكل عنجهية وظلم وتعدي بكل المفاهيم والاخلاق والقيم في سبيل اذلال صاحب الحق لان صاحب الحق اصبح يعني وضحوها في قضيه يعني قوم لوط ان من قرياتكم انهم اناس يتطهرون قضيه وجود طاهرين بيننا تصبح نحن انجاس والعجم بالله هكذا هكذا لهجه صاحب الباطل قال لا اله الا قالوا حرقوه اول ما نوقسوا على رؤوسهم وعلموا ان هؤلاء ذا ينطقون وغضبوا وقالوا انكم ظالمون بانكم ما حرستم الهتكم من امثال هؤلاء المشاكسين والمشاغبين كامثال هذا الفتى الذي يقال له المؤذن بالتصغير قالوا حرقوه من الذي قال الملأ. الملا الملا الملا دائما الملا هو الذي فضل منه هو المطبخ قال آه الملأ. آه. آه. آه قالوا لمن قال لمن تعبئه الشعب كله أو تعبئة البيئة كلها تعبئة الميديا كلها تعبئة الفريق كله تعبئة الاعداء كلهم ها ضد إبراهيم ضد فكرة الحق انتم أيها الناس كيف تسكتون كيف, كيف تسكتون على مثل هذه الإهانات للآلهة كيف كيف ولو قالوا حرقوه وانصروا آلهتنا لقال الفقير أنا مالي رمال آلهة الاغنياء لأنها ليست آلهة واحدة آلهة متعدده كل له اله لكنهم في الآية قالوا ألهتكم ألهت أن أنتم لأن يريد أن يستنجد فيهم همتهم للدفاع ما اعتقلون به لأن لو قالوا ألهتنا فخصوا الملأ بأنها خاصة أو يستنفر أتباع هؤلاء الآلهة من الفقراء ومن المعات ومن الأتباع ومن هؤلاء الخدم الذين يعملون عندهم أو في على المستويات العامة في الأوساط أن أن يثوروا ضد من يريد بألهتهم شو فهستنفر فيهم هذه العصبية. كانت تقول بعض القوى إنها بلدكم إنها أرضكم وليست أرضنا ولا بلادنا ولا نزاءنا ولذلك قضية العصبيات لما ألغاها الإسلام أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم للحروب فقط العصبية والقمبية لا تشعر فيها أوس خزرة دعوها لأنها منتنى في, السلم. في الحرب يعيدها والأين بين المخزوم يفتح خالد الرؤية أين بني عدي يرفع عمر الراية أين بني عثاين يرفع ابو بكر الراية أين خزاعة أين سبحان الله لماذا؟ لأن أنا أثناء الحرب أدافع عن شرف الدين وقيمة الدين وعظمة الدين والمدينة المنورة ثم ودافع عن شرف قبيلتي بدلا من أن يقال إننا إن أوتينا من قبل بني فلان لغوية عصريد مهمة فحرقوه وبعدين مش لا حرقوه يعني باب المبالغة المبالغ زي إيه يذبيح طيب لماذا اختار النار؟ يعني مثلاً إيش أغرقوه؟ مثلاً أغرقوه؟ مع أختلوه؟ مع أي واحد وما أولاً كأن النار التي طامت في قلوبهم عندما رأوا تفاهت أفكارهم وأرائهم لعبادتهم للأسمن وأن النار التي أشعلها إبراهيم كضوء للحق وللحقيقة لابد بد أن تطفئ بإحراق إبراهيم في النار التي أشعلها لأنه ما حق الباطل وأظهر الحق. أجل. ولا بد أن يكون هذا التعبير في هذا المكان. حرقوه. يعني لشوارهم بنار معنوية. نار. اللي وبعدين النار التي أوقات إبراهيمها نار الحق التي ما حق. هذا الباطل لابد ان يحرق بمثل يعني يصنعوا له نارا وسبحان الله كل واحد بيحكي يقال ان ما في بيت في في في البلدة الا وجاه بحزب حطب كي يشارك في احراق ابراهيم يعني حرق بلد حاجه لطيف وقال يقال, يقال ان النار وصلت الى عينان السماء يعني, ليس يعني. مش طرح يعني ان مش ده لحقي شخص لا لحق الانتقام هو لا لحرق الحق الذي وصلوا هذا الشخص إذن يعني المناظرات التي تمت بين سيدنا ابراهيم وبينهم سنوات اليها لكن اوقدت من النار في صدورهم ما اشعلت ما, ما, ما, ما أشعلت النار التي يحرك بها الخليل لكن يعني يا داود انت تريد وانا اريد فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد وان لم ترض بما اريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما اريد فاني فعال لما اريد جميل. هم يريدون حق الحبيب م. هذه ارادتهم لكن الله عز وجل هو الذي وضع خاصيه الاحراق في النار أمر طبيعي النار تحرق من الذي وضع هذه الخاصيه الله الله خلقكم وما تعملون هذا هذه ايه هذا خلق الله صحيح الذي ينزع هذه الخاصيه وحده ايضا هو الله ونعم بالله هو المعطي والمانع المانح المانع هو الذي يمنع أول اول ما القوه وبعد قبل ان يلقوه قيدوه قيدوه قبل ان ناتي الى سرد القران يعني فيما يبدو حتى الان ان سيدنا ابراهيم عليه وعلى بناه دراسات السلام اول من قيل له حرقوه او عذبوه لا. يعني ما قال هذا الكلام مع سيدنا هو مع سيدنا هم مع سيدنا صلاح عرض القلب لا لا لا سيدنا إبراهيم لأن هذه بداية لا لأن غليان الحجة غلايان الحجة وحرق وضحت هذه الدعاء الباطلة بعبادة الأصنام بحجج وبراهيم قوية من الخليل أوقدت هذه النار في قلوبهم فأوقدوا نارا لإحراق لكي يختفي الحط <تصفيق> يعني يعني يعني اللي هو هكذا يقول الناس يعني. يعني ما هو الخصام ما الله يعني يعني يعني ما لا هو يصل الى اقصى بعد <تصفيق> اخر درجة. كان مع سيدنا إبراهيم اتباع في هذا الوقت يبدو ان اتباع فرديين <تصفيق> لكن ما, أتباع ما ظهر لهم صوت سبحان الله <تصفيق> اين ابوه من هذا الخبر لا ابوه على كفيه ودك ولد مع الملا لا لا ولد هذا ولد مخه تعبان ودك التزام وصلاه في المساجد ولا لا لا لا لا معه. لا لا لا لا لا لا لا من من بعض الأباء في هذه الأيام. لا في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كويس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تصلي الفجر لا لا هل هذا أب؟ هل هذا أبو محترم؟ أو ماشي مع فلان المرتاح في المسيح ويضربت على المتاجد ويشوف عمر لما وديك خبر جنة والله نقرأ في الجرائب هذه الأيام طيب الأب دا بالله حديث لما لما لما الولد يكبر هيعرف كيف ضيع هو الأمانة التي يجب أن يربيها على طاعة الله عس وجد يعني بعض الأباء الآن كأبي سيدنا إبراهيم على نفس البرضه تقرير لهم كامل لهم من احفاد طبعا مم. طبعا ده لا حول ولا قوه الا بالله ف قضيه ان ان ابوه اين ابوه مع اهل الكفر ان قضيه مناصره الكفر ضد بنوه لان هذا قلب الجاحد وما اضاء قلبه بالايمان بعد فتعمله ايه فما يهديه من بعد الله فتح ما قالوا حرقوه وانصروا آلهتهم إذن هم هم مقتنعون بأن آلهتهم قد هزمت وغلبت نصرها <تصفيق> بقتل <بخطل> الحق هذا ما نود الوقوف عليه هذا نصرها إذا... نصر نه. هذه الآلهة التي كسرت وحطمت وظهر يعني ظهرت كفاءة أفكارهم فيها ها <تصفيق> <تصفيق> وظهرت كفاءة الآلهة أمام أعين الجميع المؤمن وغير المؤمن أصبح الامر الوحيد قتل الحق طب لما لا يكتفون بعدم اتباعه وتنتهي القضيه لا لا يريدون استئصال شافه او ذرات ذرة الحق الباقيه التي يمثلها الخليل ابراهيم هل منهم الان من يحيا من يحيا بين ظهرنينا بين ظهرنينا يريدون استئصال الاسلام استئصالا من جذوره من جذوره سبحان الله ولكن في نقطه في نقطه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا عِلْمَاً من مَنُورَةً ولو كان يأكفر سبحان الله جيد لكن نربط بين القديم والحديث هنالك الآن مثلا من يطهد علماء الدعوة من واتف. يشتتهم و... و... ويفرق شملهم و... و... و... ويحبسهم ويسجنهم بل يصل الأمر إلى القتل أيضا لا يصل الأمر أن غير المسلمين من الكارهين للإسلام هذا ما أعصب صادم للإسلام كتابا لكن في صلتها ولاي الدعامة. بدأ ال ال يمثلون الحق. وكم حدث مع سيدنا إبراهيم. الله يرضى. عرقوه ونصره عليها. وووبعدين تيجي على مستوى الأمم تداعي عليكم الأمم كمان تداعي على الأمة و... مع ال أكلت قالوا أو من قلنة النحر يومها يا رسول الله. قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء استيجل. تنزع المهابة من قلوبكم في قلوب أحد حراس الم بعد ما كانوا يحترمونكم يهابوكم. رباه الله, الله. الله. نعم. الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله هذا حب الحياة وكراهية النار. ما الدنيا تقول في ايه في إيه؟ الله. الله حب الحياة حب الحياة أعماه عن رؤية الحق هذا هو والوهن. الوهن ولذلك, ولذلك الله سمى الاخره الحياة ان الدار الآخرة لا هي الحياة الأساسية. المصدر. أما إيه؟ أما الدنيا اللي لكم فيها معيش؟ ومن أعرض عن ذكر فإن لهم معيشة ضانكة. يعني معيشة غير كذا الحيوان يعيش. ولكن المؤمن يحيا. في فرق. العيش ولا حتى عندنا في لبنان، عميل في مصر، يسأل واحد كذا موضوع لي. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ عايشين يعني ميت آه. عايش يعني عايش هذا لغة عربي صدرية, صدرية. آه آه صدرية آه. يعني معيشة معيشة معيشة من الحشرات لكن يحيا فلنحي ينه حياة طيبة يحيى بذكر الله يحيى الله يرضى عن ابنتين يقول ماذا يصنع أعدائي بي أنا بستاني وروضتي في صدر إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة وإن نفوني من بلدي فما في من بلدي السياحة وإن قتلوني فإن قتل لله شهادة فماذا يصنع أهدائي بي؟ سبحان الله هذا اليقين هذه الشجرة التي يثبتها حيث الإجتام لتكون نبراس على مرض الزمن فحرقوه وانصروا آلهتك جبوه قيدوه شوف شوف انت توقي في نار م. كيف يفك هو يتصور عشان إيه يقطع الأمل على إبراهيم بالنجاح بأي وسيلة أنه لا تدخل النار يجري الناحة الثانية صحيح تانية. لكن لا قيدوا قيدوا يديه واليديه هنا ما ثبت أن سيدنا إبراهيم نظرهم أو حادثهم أو لا, لا خلاص هو لا. لا انتهى هذا الباب تمام هذا الحليم <تصفيق> هذا الخليل لا يعرف إلا أن يناجي خليلها فقط يعني الآيات حتى لم تصور له أي رد فعل لا نظر الله انتظروا علي طب أنت أنظروني لماذا هذا؟, هل هذا جرم أنا مظلوم أبدا مظلوم من هو معاية الله هو خليل الرحمن وقال <سؤال> لو الرحمن خلاص انتهت القضيه يعني <سأل> الله. سيدنا نوح قال اني مغلوب فانتصر <سؤال> <سؤال> دع هس... هذا هذا الخليل يعني سبحان الله العظيم لما لما <سؤال> يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت <سؤال> ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خالنا <سؤال> الرحمن عليه خليل الرحمن هذا لما أبو بكر يقول لو نظر أحدهم تحت قدمه لوعانا يقول لها تحضن يا أبا بطب ما أظنك باثنين الله سأل لهم خلاص لا. دي الخلة. الخلة يعني قد تخللت مستك الروح مني ولذا سمي الخليل قليلا سيدنا إبراهيم في معينة الله في هذا الوقت لماذا فأنت تظن أن أهل الطاعة والإيمان والتقوى لما تأتيهم المصائب لماذا لا يهتز الراحل منهم كما يهتز نحن وكما يفرخ الناس العوام من الناس كأمثالنا هو عنده ثبات الجبال ورسوخ الجبال في الإيمان في قلبه جميل. نعم. فلما تاتيه المصيبة الله عز وجل يضع يده الحانية فلا يرى مرارة الألم ولكن يرى ثمرة حلاوة ثمرة الصبر في هذه اللحظة لا يريه ولا يشعره بمرارة الألم ولكن يشعره بحلاوة ثمرة الصبر فيرى مقعده من الجنة ويرى ثمرة الصبر ويرى النصر قادما قالوا يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الشمس أتينا أينما أين يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين, أين, أين. إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه هو ارى نور الله دائما فبنور الله شايفنا دي إمعات إيه نار دي النار دي بيد الله هو اللي أشعله هو اللي يطفئها هل لنا أن نتعلم هذا الدرس من خليل الله سيدنا وهو الخليل الصبر عند الأثمات أنت لك رب ليه تطلق الأثمات يا رجل العلماء أو أهل اللغة أنت عنده يقول ايه اقصد البحر وخلل ايه؟ القنوات رايح القنوات بايه ما تروح البحر القنوات ديها 20 جندر 100 لتر طليل طليل مثلا البحر، مم. زخار ولله المثل الأعلى ودما اتفضت الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى هو لا يرأي بالله ف... فعندما هيرقو في النار ساكن القلب سيدنا نوح ما صنع هذا الصنيع لا نحن بس ما الخليل له له لا هذا هذا انسان سوف نرى كيف جعل للناس اماما كيف هو ابو الامزيد كيف زيدي. هو الخليل ولهذا ناخذ هذه المقارنات هم هم درجات عند الله صحيح تفضلنا بعض المدينين على بعض بعض ولهذا نصنع بعض هذه المقارنات مع فضلاتكم حتى نتبين لما ان جعلك للناس اماما هذا إنسان لما شوف الخليل نسيت واحد من هذا نسيد واحد هذا يعني, يعني, يعني وحده لا خلاص خلاص, <م> خلاص <م> <نتيج> <م> <م> ما يعني وحده ما لا يقارن لا يقارن هذا وقريب واذا كل كلمه اقولها تشعر ان حنو الأب كل كلمه اقولها حنو الحليم كل كلمه اقولها تشعر الانسان الموصول بالله في كل وقت لا تهزه العواصف ولا الزلزال ولا الاحداث هو ثابت ربط الجاش ف حركوه طا يدوه والمنجنيق يقال ضجت ملائفة السماء لأن المؤمن وده اللي مش مرحبين بالنا أحيانا ننساه أن المؤمن ده رصيد عند الله وإنهام بالله طبعا هو قيام ليلة يضيق وصدرك على الأسه يضيق وصيامك يضيق وقراء نقلق ده, ده أنت بتعمل رصيد زي اللي واحد كل راتبه عايش مثلا في بيت أبوه موظف أو زوجة. تأخذ راتبها تحطه جيبها أو ميراث أبوها وها عند الرجل وتشرب وتلبس فلا تأخذ راتبها فانت صلاتك وصيامك وكل هذا يروح عند الله رصيد في ساحة الأزمات بك رصيد عند الله والملائكة متعوية على سماع صوتك ليه يقولك محمد خالد يقوم الليل مثلا جيه يوم مرض سافر فالملائكة تتراء بيتك يا مقيم الليل مضيء كما نرى نحن أهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة في الأفق سبحان الله فيجد يوم ده بيت محمد خلال مش مضيط تسأل. تسأل اين هو ده مريض تدعو الملائكة ترك. لا ده مسافر أرجعه الله السارم الغانب للأهل ده عنده مشكلة اللهم حد مشكلته تفتخذ الملائكه يا رجل بل بيستغفروا لنا مش ملائكه عميين حمرة العرش وهم أرقى الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ربنا وسعت كل شيء رحمة وعدنا فارفت للذين تبعوا سبيلا وقهموا السيئات ومنطقة السيئات يومئذ فقد رحمت تخيل حمرت العرش اللي, اللي يسبحوا بحمد الله ولما ربنا خلق الملائكة وبعدين خلق آدم قال أضفت إليكم مهمة جديدة أن تكونوا أولا تسبحون وتقدسون لمهمتكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> استغفروا للذين أمنا في الواقع واستغفر الله فلذلك الملائكة اول ما واجهت خليل الله تنقطع عن الذكر اللحظات خليل سيبقى في النار وهو اعلم وهو الحبيب الخبير بس هو يريد ان يظهر ها ان كانت ايبالين في قلب خليلها عشان الملائكة من الملائكه ولذلك قلت عليه اتجعر فيها من يفسد فيها هذا حسين جاء جميل هذا أول حسبت الكلام ما فيها ويسك الدماء قباه عينا من آدم هم هو بنا آدم نحن <تس Ett Regimo global> الله كي ينقذه سبحان الله وبعدين لا شوف شوف عز الدين يا جبريل انزل السؤال في النار في النار لم يعترق أنا هو لما هو بورق في النار جبريل ينزل وقتها المنجمكه تحرك في قبل ان يصل الى الناس يا ابراهيم ولاك حاجه بالله عليك يا اخي م. ليه <تصفيق> ليه اما مين من الله عشان قمة التوحيد ساعه الازمه هذا هو الاصل وانت هو قمة التوحيد لو موحد لرب العباد يقول الله من اللي ينقذني الله فلا انا شخصيا لما تتتتت تصعب عليها مشكلة اعمدين اضعها على باب الله فانساها الله اضعها على باب الله وانساها تماما تنسى تحالف او لا تحالف خلاص ده هو اختيار الله نعم دبر الا تدبر واختار الا تختار فربك يخلق ويختار أوه. قال يا جبريل اما منك فلا قال من الله جبريل موحد ايضا آه. قال اما من الله فلا فنساله قال علمه بحاجة يونيها عن في هذه اللحظات إبراهيم يلقى والأمر إله نازل فلما هو يا دخل, يا دخل لا. مفيش أبداً. ما فيش لكح نار أبدا هو أما منك فأما من الله فبل علمه بحالي يا نار كني بردا وسلاما عن إبراهيم قال ابن عباس والله لو قال كوني بردا فقط وما قال سلاما لهلك إبراهيم من شدة البرد حتى أطفئت نيران الدنيا كلها ظنا منها أن الأمر إليها لأن الأمر هو الله كل نار مقادة في العالم في هذا الوقت منطفئت لأن الذي أعطاه محارف. أو صلبت منها خفية الخاص. حتى تعطي ما فيما رمزا هكذا فقط. صورة صورة صورة زي الهيات المتشرفة من الناس المتشرفة من الناس هذا مؤمن فضل. أين إيمان في فين ما يدل على ايمان مم. هذه المرأة سبحانها فين إيمانها سبحان الله هذا المنطق ف... فاا ال ال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم المهم خمدت النار وبقي فيها جالس يذكر الرب العبادة وصلى هل ورد كم يوم مثلا فترة من؟ طال في, في ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة إلى بعض <تصفيق> العلماء ظلت <تصفيق> يعني أكثر من أسبوعين. آه كثير ما كثير. ما ها سوكون لما تقمد ي ي يع يزيدوها سووها الحطب ي سبحان الله بإله الله والإشلام من الغيب الله وبعدين ما خمدت النار طيب يعني مش عقود بعد ثلاثة أيام ولا كذا يكون إبراهيم فاضي سبحان الله, الله. حقد عظيم دخل وسط الروماد وجدوا إبراهيم جالسا يصلي يدعو ربه يسبع حمد ربه ولكن هناك ما أحرق القيود التي قيد بها لأنه فك قيده من قيد العبودية للعبد، فصار منسك القيد في العبودية لله لكي تطير الدنيا منها. الله لا بد بهذا الله المنطق. يعبد رب العباد بهذه الثقه أما الناس بتعبد مناصبها بتعبد. عشان إيه؟ من هذا؟ أخوك، لي تستهين وريد تودي محكمة وريد تتكلم عليه لماذا لماذا تؤدي بغير لأن أعطاك الله سلطانا وعزما تؤدي خلق الله والله هذه مسؤولية لا <تصفيق> كل ما يناركني بردا وسلاما عن ابنه خلاص ففرحمت الله زود إيه يعني طالما أنت داعي الله خلاص خديش يقرأ مطلاش عليه عليه رحمة الله أنا عليه. <تصفيق> <عليها رحمة الله. تصفيق> يعني يحدث الإنسان أحيانا بعض الاتلاع ودعا إبن هذا الذي يحدث لك بعين الله ام بعيدا عن عين الله والله لا يعجزه الله يقول الله غفور رحيم وعزيز حكيم وودود ليس لوده يمنع بدنا اللي بيعمله لك بالتربيه لازم تربى على موائد الكرم والابتداء لازم الله اه, آه ال ال ال ال لما لما لما ثبت في المحنه ليه فلك لأنك عندما تذكر الله في الرخاء لا ينساك الله في الشدة. فارتح في الشدة بس. آه آه آه فارتح في الشدة وتأذكروا. إذا إذا أنعم على الإنسان. أهرب الله من الجن بسمح وإذا مسّه الشر. سبحانك دعاء عريض. وإذا مسّه الشر كما يؤبوسه. هذا الإنسان هذا لأن الإنسان متمرد ولكن المؤمن لا يعرف التمرد. المؤمن أناخ راحلة قلبه على باب الله. وعلم ان الله هو الذي يصدق له امره طب الدرس المستفاد من رفض سيدنا إبراهيم سؤال سيدنا جبريل ألاك حاجة قال من كفالة وهو يعلم أن سيدنا جبريل هو أمين الوحي هو, مك... هو مكلف يعني هو ما, ما يستطيع أن ينزل من نفسه عايز يشيل اللي يا الله أكبر. أدخل حقيقي. الله, آه. آه. الله أكبر. يعني لك عايز يخذ من المنبع عايز ينهل من المنبع هو في هذه اللحظة الل لا يأبه إذا كان يحرق يقتل يموت هو, من... هو منذ أن كلف بتبلغ رسالة فرأسه على كثة يعني, يعني سبحان الله يعني مش سيدنا عبد الله ابن الراحة لما, لما أصبعوا قطعا أو ما أنت إلا أصبعا دميت وفي سبيل الله ما لقيت إيه يعني؟ سبحان؟ ما استعدنا يا أخي؟ هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا <تصفيق> <تصفيق> كان متزوجا أنا ذكرت ابن إبراهيم كان لا ما كانش متزوجا يعني ما كان في فقير زوجة أو طفل. لا لا نست نستمتع إذا كان تتطور يعني لا لا أتطور عنه كان... مع الله لا يعني الإنسان <تصفيق> المخلص الله عزوجل يعني هذه ليست عوائق تعوق القلب المؤمن المليء بالخلة عن رب العبادة عزوجل حبده ماذا يمكن أن نستفيد من قصة إحراق سيدنا إبراهيم هذه نحن كبشر الآن العالم اليوم يريدون احراق ابراهيم الذي يمثل الان الاسلام في صور في في في المسلمين في الموحدين مليار وليد سبحان الله ويقودون نار الفتن من حوله كل شيء مشكلة مشكله إرهابيين ارهابيين انتوا متخلفين انتوا متصدرون كذا وكذا انتوا انتوا بهذا المنطق ولكن المؤمنين يجب ان يعرفوا أن بتوحيدهم لرب العباد وباستمساكهم بكتاب الله إن الإسلام هو الكلمة الأخيرة لبني الإنسان على هذه الأرض ويجب أن نحافظ على هذه الكلمة الأخيرة ونعض عليها بالنواجد ولا قيمة لنا في العالم إلا بتمسكنا بكتابنا كبارنا صغارا رجالنا ونساء فقضية الإحراق هذه لا تهم لماذا؟ لأن انا لا اريد ان اكون مخدوعا كجن سليمان كيف جن سليمان سليمان مات مد لهم على الموت الى دابه الارض الدابه الأرض تاكل من سائتها فلما خرى تبينت الجن ايوه الجن اكتشفوا الله انت يا سليمان ميت وعمل صوره منظر امامنا واحنا قاعدين نشتغل احنا لو نعرف كنا قدمنا الاستقالة فورا كانوا يرتعبوا من شكلها مجرد اول أرى. ما هو كان عنده كلمة يقول جيم من احترق يحترق لو عصى أمره سوف نافي بالعجب نا. في سليمان فلا فلكن العالم الآن سبحان الله يعني بعض من المتمسلمين يظنون أن العالم هذا الحر هو سليمان في قوته سليمان عليه السلام ولكن يعني. في قواته ولكننا نحن مع شرق مؤمنين نرى أن سليمان قد قضى وأن المنسعة قد أكرت العصا التي يعتمد عليها النظام العالمي الجديد دبط الأرض ودبط الأرض لارتكاسهم بالأرض ونزولهم بشهواتهم وغرائزهم لمح كلمة لا إله إلا الله وأنا أقول هذه صور أمامنا فالتق قوة الله وليبط نور الله ويبقى الإسلام مجده والغد نستقبل إن شاء الله. هذا مضيع من هذه القصة. ماذا أوكيك في هذا الشأن؟ أنا يقولي لي يعني نسيان سياج المسلمين ميراثهم الحقيقي وقوتهم حقيقية. والله والله لو ملأ الإيمان قلوبنا إما أن يحترمنا هؤلاء وإما أن يزوجوا في بلادهم لا في حال سبيلنا نبارك بدعوت الله. لكن أنا متقدم على حال الأمة اللي في يدها النور واضح والطريق سهل وبسيط ولكن يبدأ بشيء من المعاناة والله النتائج كبيرة ومبهرة ان شاء الله دخلوا على سيدنا ابراهيم النار وجدوا ما حرق منه الى القيود فقط حتى يكون حرا للصلاه وعباده الصالحه تسلم في فيما قرات فاضلاتكم ردت فعل قومه ماذا قالوا فيما لا هم ما ماذا ماذا على كفرهم ما ما إزداد, ازداد بعض الناس ايمانا بالخليل طبعا يعني, يعني دخل بعض الناس لا لا طبعا طبعا دخل الله هذه ما بلا شك بلا شك, بلا شك. هذا نوع من الاستدلال وأصر البعض الآخر على كفره. هذا سبحان هذا من يهديه من بعد الله لا أحد لا أحد يهدي. أمم طيب هنا الموقف حدث أمام الجميع منهم ثلة آمنت وكثير منهم لم يؤمن. لما لا نقول إن الذي لم يؤمن هو مخير لا مخير. لا سقية الإيمان محمد بن لا القضية تخير ليس فيها سير. لم أمن هذا وهذا لم يقف؟ لا مع أن القصة حدثت أمام الاثنين هذا أغلق باب الإيمان على على على قلبه فأوصد في وجهه والآخر طرق باب الهداع عندما رأى الحق قبلك والباطل لجلك فدخل ففتح الله له بكسب العبد نعم بكسب العبد وتستمر قصة الابتلائك لا تمر نعم آه يعني يطيب لي في هذا المقام يعني الشيء بالشيء يذكر تسنات على اتلاءاته عليه وسلم لكن مع قصة ابن سيدنا إسماعيل هذه القصة التي فيها من العجب العجابي بلغ من الكبارياتية وأنجب ثم أمر بما يؤمر به وما نستمع عليه من فضلاتكم الآن أبقى. الآن رجع يعني رجع إبراهيم من مصر بأمنا هاجر فتزوجها نعم وبعدين كانت جارية كانت جارية نعم وبعدين راح كان يسكن مد بابل نعم لا. لا كان يسكن فاران اللي هي على حدود الشام كان هو ترك صار دخل العراق على حدود الشام على حدود الشام ويبدو من الشام شمالا الى ارض الجزيره الكل دي, دي ارض مباركة سبحان الله <تصفيق> سبحان الله. ف... يعني المنطقة اللي, اللي ظهرت ظهر فيها نباتات فلسطين وسوريا والأردن هي الشام قسم أربع دول قسمه المستخربون دولم أربع. أربعة في هو نعم نعم نعم من سعيد على مر يعني إذا إذا فرق الروعات علموا هاربا الذئاب التجري إذا إذا فرق إذا فرق علموا هارب الزئب التجاره يعني الزئب اللي كان هربان في ال في ال في الطهر التجاره على, على أو... القطيع هاي كده سبحان الله فأرق... مرة ثانية هاي ثانية وإذا أيوة. فرق الروعات اختلافه أيوة علموا هارب الزئب التجاره آه صح. لأن لأن إحنا واحدة واحدة راجد بسيط نحكوننا في الصف الثاني الابتدائي إذا فرقنا الاختلاف آه فخلاص كنا علمنا التجاره الاخر أيوة بمود رح جت حزبته الحطة واعرباطها غل أولاده غل أولاده خد أكثر حجمة الحافة الأولاد يحط عربة بجدا ففرقها كلها غل هكذا أن إذا كنتم لذا واحدة لا تفعي أن خسرت واعتصبوا بحال <تصفيق> هذا ما نقوله للأم اليوم نفس قصة نفس القصة بسيطة هذه آه بس يعني كيف تشرح قضية التجمع فالجماعة خير والوحدة هذا يقولنا حتى خلا ترسلب الراكب شيطان أنا لما سافر لوحدي شيطان إلا ذكوت مضطر الله. وهو من الاثنين ببعيد شفنا من الاثنين حتى ممكن استحي أستحي للمحمد إذا نمسافر معه بالعيب ذكران يعني بلدنا لا أنظر وأبعد لا لا سلاس طبعاً ما أستحي شوي لكن لو وحدي ممكن يشترطنا من فش سبحان الله عجيب الركبوا شيطان. شيطان شيطان وهو من الاثنين ببعيد إبعيد. ها والثلاثة ركب الله أكبر واذا سافر ثلاثة فليأمر أحدهم فيندي نظام حتى في الأسرة أنا أحب الأسرة لما تسافر أنا راجع وزوجة والأولاد لأننا فيه أمير ولاكوا الولد من الأولاد فلان أنت أمير القافلة أمير السفر ده يقول لا لا لا إحنا نباك في بلد الفلان خرافي نحن نخب ترارات لأخذ له لا. الولد يورق والأم رق والبنت راق يرجعوا الاثنين وسبحان الله ربنا مريم تنتهي وبرضه بيناموا المنذوم إذا أودنا لا لا صيب رجع بس اثنين هاجر وبعدين هاجر حملت. سارة سارة عمره كان كان ثمانين سنة. كبيرها. آه وهجل كانت صغير وهذا هو سيدة سارة. كانت قريبة من من من يقارب ثمانين سنة. ما شاء الله كبيرة أيضا. كانت عقيم. ما أوقعها عقيم لا تلد. هذا المفاجأة لها وكرم لها لما لما يكذب العلاج. نعم الدين. الله اخذ هاجر وراح كان ولد له اسماعيل معنى بس وديان الجوده لا هل هل بما قلنا مقلنا ان السيده ساره غارت, لا لا لا لا غارت منها فأراد قالوا يرضيها مرضيه باخذ ده هاجر ده لا الى لا. لا يقال على مقهى حق محمود لا محمود والله كثير الله لا لا, لا, لا, لا, لا فيك <تصفيق> لا, لا, لا يعني <تصفيق> يعني النبي والرسول لا تحركان لنريزة أو لنغيرة أو لكلام خير بعض مسائلنا اليوم يقول أن السيدة سار غارت فأراد الخرر أن يرضيها تأخذ هاجر الأسدل لو بس بطدت فرجع الأسلام القديمة إن شاء الله سيكونوا كويسين بإذن الله إن شاء الله ربنا يشفر ولا كما نوقا رب إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي ذلك هو من طلقاء نفسه لا لا لا إرضاءا لسيدة لا لا لا لا لا لا لا لا جربانا ليقيم الصلاة مش انا بدل ان ساره هو <تصفيق> انا مع كتاب الله ولا مع ام حسن مع كتاب الله <تصفيق> بس صراحه يبقى محسن انت انا صراحه لا عشان بس احنا مجاريه ولا محسن لازم يعني بس لا. انا اختار اسم جميل هكوي اجتماعيه مثلا ف فأخذ حاجه وابنها معهم خبز وحليب قام عامته الناس نعم في هذا الوقت كان ربيع راضيع لا الله طبعاً أشرب ولا ستة أشرب من دم فاني ودم عندي زراب الأطفال ممكن زمان ما ما زال رضيع وبعدين أول ما أفصلهم لا ما على رأسه على, رفك رفك على رفك هو أمر أن يأخذ زوجه ويسكنهم في هذا المكان ولم يفهم ويتركهم وما سأل عنهم ويتركهم لا لا لا الله لا عين وهو في إيه. هذه السن الحرجه الله يقول افعل م. خلاص امرتك فاستجب امرتني أفعت. نعم ترك الام وابنها وبعدين فلفت في كتب السيار وكتب التراجع والتاريخ والتفسير ان هاجر سالت سؤالا وهي في طريقها من الشام الى ام القرى سؤالا واحدا حتى الى اي نحن ذاهبون خلاص. احنا رايحين رحلة بس صمتت لم يذكر انها اعترمت او تساءلت الا عندما رأت ان ابراهيم يقول لها نستدعكم الله بس ونفصل قصير في ونفصل على فضلاتكم مشاهدين الكلام وتمعين العزاء صاصل ونواصل قولوا معنا. صفوة الصفوة مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى معنا نرحب وضيفنا الكريم عبدالعزيز السليمان الكبير خالد الشيخ المستشار الدكتور عمر عبد الكريم مرحبا بحضراتكم مرة ثانية لم تسأل السيدة هاجر زوجها سيدنا إبراهيم عن الرحل هكذا بيوت الدعوة ما سألت ما اعترضت ما قالت بيوت الدعوة كل واحد فيها ركض من أركان الدعوة غير لو هو الغم في يثبته إن شاء الله السلامة خيس هذا يعني الله يكون فعون سيدنا لوط وسيدنا طبعا منكود عندما ادريت الأدمر كل واحد يتفلع على قاعدة طبعا لا, لا لا لا لا أخذ وتركهم ومش تركهم في مكة عند الكعب عند الكعب بل في مقدمة صغيرة في الصفات لحد بإيه من الكره صد مربيني صحيح تعالى إيه تقول فأرادوا بيه كيدا فجعلناهم الأسفلي من جنة بصة الإحراح راك وقال إني ذاهب إذا ربي سيهديه هذه ذهاب الزمر هو رحلته كلها في هل إيه صحيح صح وك... وكان قد كلف مكلف وقال لكم ما ما أحرق بنان على إيه على, على التكليف على التكليف صحيح لا وقال إني ذاهب إذا ربي سيهديه يعني وكأنه يصغر هذا الابتلاء بإحرافه بالنار عن المهمة الكبيرة التي هو ذاهب في طريق الدعوة لأن الله سوف يهديه إلى طريقها. فليس ماشي في سكة الدعوة. عشان تفكر أن أنتوا ترعبتوني وخوفتوني بخلاص يا عم ااا صار خير يا جاري أنت فارق أنا حبيب. نظر مثلا لا لا لا. أرى إني ذاهب إلى ربي أنا بقى عنقطع. أنتوا عنكم أنا روح فما أدعو في أماكن أخرى. اني ذاهب الى رب وهذا تكليف ايضا وهذا بترك المكان لا لا خلاص انت اظن بعد الحقار اللي مش هيؤمن خلاص ذاهب وهذا ربط ايضا لما حدث مع سيدنا محمد اللي اللي عارف عارف في المكان ويروح المدينه اه وذنون تقريبا سيدنا ترك, ترك المكان اممم تمام صح امي ربي سي يحنيني. الى ماذا لا ساهدنا إلم... الى الى الحق الذي أو اولم أول يهدي لا لا لا والذين آمنوا زدناهم هدى يا الذين آمنوا امنوا هم امنوا والذين هدى وزيدناهم هدى فالذين هدى صدق ايضا اه نفس قدي اه نعم خلاص كنا من حسنات من حسنات الحسنه الحسنه وبعدها هيختى صح عم عم سيهديه لقوم أخر؟ لا لا لا سيهديه لها هداية, لها. هداية أكبر من هذا كمان هو لسه مستقبل نفسه في لا سبحان الله. هذا حدب النبوة سبحان الله. مشي ليه واحد صلى مرة معنا الجمعة بالفاجل مرة في المسجد في رمضان مثلا مثل مرة كذا عادية لا لا لا أنا أنا ما شاء الله علي عندي إمام لو وزع على المسلمين العرب يقول الجنة <تصفيق> إن شاء الله. <تصفيق> سبحان الله الرجال في البيت. سبحان الله. دخل <تصفي> المسجد. وبعدين رح يصلي بتؤذى وخشوع فمازعت تتعجب من, من خشوع فرفعوا اصواتهم ما تدمهم ما خلوش بالهم انهم يشوشوا على الرجل يعني ما شاء الله عليه الصلاة ولا قوه الا بالله الله اكبر هذه الصلاه بصراحه صلاتنا شكلكن غير مقبول انظروا للرجل الرجل فخرجنا الصلاه وصايم وصائم كمان هاهاهاها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تدمني الصلاة الصلاه و السلام معهم كلنا هذا الرجل لا اله الا الله إذا مرحمة ربي كلنا عايزين يعني كل واحد عايز الأول أنا صالح أنا صالح الحرمه صحيح الله يخليك ربي هابني من الصالحين دعوة يا ربنا عايز حد صالح يرفع راية معي مش سيدنا موسى نا معي معه يريد أن يصدقه دي. على أخوه على أخيه خروه ارسله ليه أن معه يصدق فنفسه ربي لي من الصالحين قال فبشرناه من حليم على طويل ربي فبشرناه من الحليم سيدنا اسماعيل لما لا يكون اسحاق لا لا لا ما هو التتابع التتابع اللي تركت في مكة هي أم الحليم النبيح هو سيدنا اسماعيل ليس صح لا لا لا هم يقولون اليهود يقولون هذا عم اللي شالوا الدار اخيرا من التوراه ويقولوا وكلموا عن عن عز وجل بخله ادب مش ممكن تامنوا على قصه صحيح. ما هذا يا ابن الخطاب قال ورقته من التوراه يا رسول الله غضب النبي عليه الصلاه والسلام اتتهوكونا فيها يا ابن الخطاب في جدار يعني لسه إيه؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقيه والذي بعثني بالحق نبيا لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. هذا تعذير من ان نقرا في كتب التوراة الا اذا أيوة. وقفنا على ارض صلبه فيما نعلم من كتاب الله وهذا للعلماء يعني أي واحد لا لا يجوز لاي احد رود ابن يروح ارض ايطاليا ياخد شهاده فنسيه ولا ولا مؤهل ولا غيره هو لا يحضر الفاتحه ولا ان شاء الله هيروح دعاه دعاه ايه دعاه شرط مصيبه مصيبه ف الله ف هذا هذا هذ الدعاء رب هب لي من الصالحين كان في مكه لا بقى كان في لا لا, لا في الشام في الشام تمام انتهت قصه اقوى رب يهب من بعد ما رجع من مصر مم. ما هو بعد ما نرى هنا دعا قال رب هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم حليم, حليم. حليم. حليم. حليم. حليم. ابن اسماعيل تمام وما في, في القرآن قال عليم عليم فبشرناه بغلام عليم إحنا هما في القصة الآن مش قضية ال ال ال الترت وإنما قضية ال يعني ك كملات القصة هاجر أبوه دردست مست مستفاد يعني ما تف السيدة هاجر حينما طورت طورت كويس يعني سؤال. كأنثة كمرأة كان وأم وراضية في ف في في فلاه بلا لزرع فيها ولا ما هؤلاء القوم الصناع خاصة حسننا بفضل الله على ما نحنا بح بيشيء شيء آخر أنا سال سال واحد ما هو؟ الله أمرك بهذا؟ يا سلام مش عصارة غارت مني؟ لا يا سلام الله أمرك بهذا؟ فخنقته عبراته وعبراته نعم ك... ك كإنسان ك ك ومسؤول وشر وهو أفضل حليم أفضل أساسا مش مش عنده القسوه الله مش الراجل لما كان بيعيب على حبيبه والله بيقول له ايه امره بالحجرة القاسي فالثمه لان قلبك قاسي يشبه الحجرة في ناس قلوبها خدت من حجارة سبحان الله, الله. اما ده لا اله الا الله ال ال ال سبحان الله مش الراجل الشعر قال له مولايا وروحي في يده تضيعها سلمت في يده يا سلام يعني المحط روحوا بيت اقعد عليه الله يسلم يدك انا حبه البشر من حبه يدها ان تخيل انت تخيل انت لما يكون هذه المحبه في الله الله العمر ما يضيع جميل اه انا بس وين بتكلم انا بس الله امرك بهذا فخرقت العبره فاشار لها بايماء ما استطاع <تضح> أن ينطق فف... وهنا يجب قول القائل باء أنه كان يعلم بالنهاية. لا لا لا. لا, لا, لا, لا, لا. لا, لا, لا, لا. مجرد تمثيلية من لا لا لا لا. معه لا لا لا لا. الله معه العظيم. يعني هو يعيش الإبتلاء ابتلاء هذا بلاء بلاء. هذا كلام لا يليق بالمقام النبوة. لا خلنا <متصفح> نرى أنه سوف يعلم. لا لا. لا بالحالات. ما هو هو يفعل ما يؤمر به دون لأن الأمر هو الله. لأن الامر هو الله, الله. آه. وليس بعد العين اين هو يرى ان الله يأمر سمع و اطاعنا يا رب سمعنا و اطاعنا سبحان الله لما لم يكلم الله تعالى لما ما الحكمه ما كل هذا ما هؤلاء آه. يا رب عنا الظلمات لا قلوبهم ارتفعت يعني ما هو الذكر الدعاء ذا نوع من الذكر صحيح ذاكر ذكر, ذكر فاستنار قلبه بطائفه جميل جيد هذه طيبه وذاكر مستنار قلبه فذكر اعلم هذه لا اعلم وذاكر استوت اركاره وانواره فادائك بنورهم يقتدى وعلى طريقهم يقتدى الله اكبر لا ما يذكر ذكر يسنار قلب آه. وذاكر استنار قلبه فذاكر, فذاكر. وذاكر اخر استوت افكاره وانواره فهو في معيه الله ليل نهار زي خريف كده بيسهر عن إيه بيسهر عن هو دايما في معيه الله انا اقول شيء ينفع تمشي مع الملك أو مع الرئيس ولا ده تعالى راحين هنبتدي هنعمل ايه انت تمشي بس صح صح تمام ان هو الرئيس كبير يعني سبحان الله فبعد ولله المثل الأعلى الله ابنك وزوج وزوجته اوصتهم المكان ده واتركو ف... ما يقال انها قسوه والعياذ بالله يعني انها قسوه هذا تفريق ليس تجميع لما دا دا المفروض يعمل فيه. على لم الشمل هذه هدايه لما زرعوا شجره الهدايه في ام القرى ونشا اسماعيل أبو العرب ليكون جدا بسيد العرب بعد ذلك هذه الحكمه الله اكبر ما تقس الحياة بعقلك انت ولا بعقلك انا انا محدود وانت عقلك محدود قس المسألة بان الكون له رب والرب هو المربي وهو, اللي وهو الحكيم الخبير الذي يضع الامور في نصابها فلما يترك اسماعيل هنا هو الخير كله للعالم بعد ذلك فلما بلغ معه هو تركه خلاص. خلاص. كم سنة 12 عاما لا في اتصال ولا زيارة ولا يقال ان كان يزوروا بين الحين والحين فعكيبه طبعا دي مقبولة هذا هذا ما اقبله نعم. لكن القرآن يركز على على الحقائق الكبيرة وهم جلسوا في هذا المكان لم يبرحوه الى مكان اخر هو القضية هو لما تركهم وجاء قبل المغرب الماء ادهى في فن... اول يوم اول يوم انا اجيب ماء من الشامل الدين هذا الصنيع ماذا بس؟ ومن هاجر هو تركهم في هناك خلف الصفة ما صنع لهم ثلاجة مثلا فيها طعام ثلاثة أشهر رصيد مستقبل بالبنوك صنع مثلا علىهم صنع لهم رصيدا ايمانيا عند الله لا ينفذ لا تصل عليه اللصوص ولا يصيبه السوس <تصفيق> لا تصل عليه اللصوص ولا يصيبه السوس <تصفيق> <تصفيق> صرة أموال مثلا هيا دي أبنى صرة الإيمان به هيا الايمان الإيمان يفحب منه ينتهي. الله. قالوا يا عمر بن عبد العزيز تسع بناتك يعني فيه أعطيهم قال إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كنا غير ذلك لا اعطيهن ما تقوين به على معصية الله وكيف على عليهن الفقر وقد علمتهن سوره الواقعة فلما مات ما تزوجت واحدة إلا بأمير أو ابن أمير سبحان الله الله, الله عمل الأرض إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا هو ربنا معاهد وإن كنا عادي لا أعطيهن ما يتقوين النبي على معصية الله ويجيبوا مكياج والتي تعمل تشكير لحواجبها والتي تشد شوية من خدها والتي تعدين لودنها لا لا حاجز كثير أنا مش حاجز كثير أنا عايز, أم أنا أم أنا عايز أم أم إيمان أتركه في البيت بعد ما موت وكيف أخاف عليهن وقدع اللي لم تنهر الصورة الواقعة الله شوف شوف حفاظهم قرآه شوف يق ده. ده. ما ضاعوا لا كيف ضيعت ده راح واحد مسؤول ولا رجل أعمال كبير ولا عام الله أكبر عليه ما شاء الله حد يعرف يكلمه ها اللي ماشي مع الكبير لكن الأخذ بالأسباب لم يكن مريدا في حساب سيدنا إبراهيم يترك لهم الأكل والشرب ما ترك لهم حتى الماء الماء وتركهم لا, لا, لا, لا. لا, لا. ينفد. لا, لا, لا. تركهم هو صياح الله الذي هو صياح هو على رزقهم من الخليل. الله. الله وتعهُم مع خليله، لأن الخليل أضعف من خليله. ما بالنا اليوم لأن نصنع لا نصنع كصناعة سيدنا إبراهيم. لما نكون لما نحن لا. نفكر في طعام العام القادم، نحن يجب أن نكون خليبي مزعة. يعني يا إني عندي مزعة التوق والصدق التوق على الله. حتى ونأخذ الأسباب، واثق أن الأسباب بي أيضاً بيد الله وذلك أول ما هو مشي والماء فرغ بدأت أمنا هاجر تفعى بين الصف والمروى قبيلة السراب تخف على الصفة تيد على المروى سراب تجري تجري وبعد ذلك فيه عند مسيل الوادي مسيل الوادي كان مهبط كناة ده حفرة كاميرا فتسرع لأن لما تنزل تحت مستوى سطح الارض لا ترى اسماعيل الرضيع على الصفا فتخاف عليه ام فتجري سبحان الله بعد موضه طبعا في المره السابعه لكنا جبريل لك. لك الارانب و الثلاث فائد هذا زمزم زمزم طيب الفائدة الاولى الفائده الاولى لما كانت تجري خشيه على ابنها لنحن يا احفاد وابناء محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الله. نكرم هذه المرأة الصالحة ونأتي في السعي في العمر والحج ونجد إعزازا بهذه المرق يا الله شعيره من شرح والمراه ليه لا تجري الخليفة أمك هذا القامه بالدور بدلا منك سبحان الله العظيم <تصفيق> الله أكبر هذه نقطة النقطة الثانية أن من كانت المرأة في الإسلام أن إحنا كمسلمين وخذين الشعيرة من امرأة. وضعت المرأة شعيرة للسع ونحن نسع هذا تكريم لها هذا تكريم له كبير. والرحمة الله وبركاته وعليكم عيد البيت. الله يساعد. أنت عايز أربعة من هذا؟ لا والله. ووو الثقة السادسة. أن أنت فاتت الأسبات ومن هاي عملت الأسبات خلصت خلاص اللي عندك. من الصفا للورو من مره للصفا سبعه اشواط خلاص واصلت المره سبع مرة رجعت ما فيش خلاص خلصت اللي عندك مم. طب انا وكان الله يقول انا ال... القوي العزيز الجبار القهار مالك الملك, الملك الملكوت لن اتي لك بالماء لا عند الصفا ولا عند المره وهناك عند زمزم يب إذا أنت ما بتلعب، إيه وإوعى تفكر إن أنت عشان يعني مو ده هو اللي عملك، ها أنا ان... مين حتى أتلهى بالماء ولكن ليس فيما تصب إليه نفسها. لا لا لا. مكان آخر. بس بس إن أنت عملت الأسئلة جزاك الله خير خلاص خودي بقى النتيجة. بس مش على طريقتك انت على مراد الله على مراد الله حتى قالت زمي زمي يعني, يعني تجمعي تفجرت الماء فتزمي حيث أن الماء طب تفجر زمني زمي زمي تجمعي ولو لم تقل زمي زمي فصارت دئرا معينة يعني الماء ده طوله وكان ينفرق في المنطقة كلها الله أكبر وثبت جيولوجيا م. أن منابع هذا الماء آتي من صخور من شمال تركيا يتسرب إلى أن يصل إلى زمزم لا ينتهي إلى أبد الآبدين كما قال صلى الله عليه وسلم طعام الطعم وشفاء السق من شربه فبنيه ما شرب من شربه بنيه الشفاء شفاه الله ريت اليها بابا ماء زمزم لما شرب العمله وهو الماء شن التركين <سألنتفق> ها يصير تحت طبقات الأرض, في الارض إلى هذه الاف الكيلومترات شوف اربع من عده يصل الى هذا المكان شوف بننزع منه سبحان الله على مر الزمن ما نضب وياخذوا خوانا في المهم لك منه وردوا المدينة ووصفناه مش على السبي والنسي وما ينضب سبحان الله لأن لس... الأبر غالبا لها عمر لاش لاش أبر لها, لها عمق لس... وسبحان الله وهي من أنقى المياه حتى إن العالم الياباني الذي جاء بتجربة وجاء بماء زمزم في علم البلورات الكريستال في علم البلورات أن إحنا لما نحط عارف المكعب كعب اللي بوضعه زوجة في أنها تعطي الماء وتحطه في في الثلاجة تجمد يبقى علم البلاورا يقول ليس هناك بلاورة من الماء شبه بلاورة أخرى من زمزمات الأصابع. زمزم زم. لا البصمات الماء الماء عامة كل الماء في العالم. سبحان متحط. الله. غير المكعب ده غير ده المكعب ده غير ده إلا ماء زمزم. فمكعباته هو متشابهة تماماً لأن هذا ماء له يعني له له له خصيصة خاصة. حتى جاء العالم وكتب على الأنبي في ماء زمزم بسم الله أو كلمة السلام أو كلمة الخير أو الجنة. وأحطه في مطاعم تتشابهها ورأت كلمة الشيطان النار الظلم الجزاء غير متشابه فاستمر بذلك لا إله إلا الله نكون في الحلقة القادمة إن شاء الله بارك الله في فضلكما نعاف على الله بكم ودا إن شاء الله مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. لهنا نأت وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الصفوة والصفوة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الدعاء الإسلامي فضلت الشيخ رسالة الدكتور رامو عبد الكافي وحتى يضمن لقاء جديد غدا من شئة الله تعالى قبل هذا الموالي لساعة الكاملة نستردعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله وسلام على عباده الذين الصفاء الله خير أم